Huoli min me in defippo, ja huroju me beini sull biotaro ibe. Inne hu alle rodje in hile kohdit. Ja huometu bile saroille,